كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعنده رسوله إلا الذين عهت عنده المسجد الحرام إلا الذين عهت عنده المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم